بسم الله الرحمن الرحيم يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين, والمستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة في هذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم لقد سبق في الحلقة الماضية أن تعرضنا لمسألة المساواة بين الجنسين وأثبتنا فيها وفي الحلقة التي قبلها من خلال كلام الغربيين أنفسهم أن هناك فروقا أساسية جذرية جسمية ونفسية بين الذكر والأنثى وذكرنا أوجه للاختلاف حتى في نواحي الحياة والوظائف عندهم هم الذين يريدون تطبيق المساواة علينا وبدأنا نذكر جوانب اختلاف من جهة الأحكام الشرعية بين الجنسين وكيف أن الشريعة راعت الفروق وأن هذه قضية فطرية لا يمكن إنكارها ولا يمكن تغييبها وأن الذين ينكرون الفروق إما كفره أو جهله مخالفين لقول الله ليس الذكر كالأنثى ونريد أن نتمم الموضوع بذكر الفروق الشرعية من جهة الأحكام وقد سبق أن قلنا إنه في أكثر الأحكام الرجل والمرأة سواء لكن هناك بعض الجهات بعض الجوانب تختلف فيها المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وسنبين في هذه الحلقة إن شاء الله تتم لهذه الفروق مع ذكر أيضا بعض الشهادات من بعض الغربيين أنفسهم على هذه الفروق أما بالنسبة للقوامه فإننا قلنا بأن القوامة للرجل فهو سيد المرأة وهو رب الأسرة وعليها أن تطيعه وعليه أن لا يظلمها وأن ينفق عليها وأن لا يكلفها شيئا ما فرضها الله ما فرضه الله عليها وهذه هذا الشعور يعني شعور المرأة بالحاجة للرجل شيء لا يمكن إنكاره يقول الدكتور أوغست فورل يؤثر شعور المرأة بأنها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف المشعة من الحب فيها تأثيرا كبيرا ولا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة يقول هذا الدكتور الغربي ولا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية لأن في ذلك مخالفة للحالة الطبيعية التي تقتضي بأن يسود الرجل المرأة بعقله وذكائه وإرادته لتسوده هي بقل لتسوده هي بقلبها وعاطفتها، فقوامة الرجل على المرأة تحتاجها المرأة تحتاجها تماما في حالة من الحالات حالات طلب الطلاق من قبل إحدى النساء عند القاضي لما سأله القاضي لماذا تريدين الطلاق؟ قالت سئمت من نمط الحياة مع هذا الرجل الذي لم أسمع له رأيا مستقلا في يوم من الأيام إنه لم يقل لي في يوم من الأيام كلمة لا أو هكذا يجب أن تفعلي فقالها القاضي مستغربا أليس في ليونة هذا الزوج ومطاوعته لك في كل الأمور ما يعزز الحق لك في الحرية والمساواة فصرخت قائلة كلا كلا أنا لا أريد منافسة بل أريد زوجا يقودني يحميني يهيمن علي هكذا نطقت هذه المرأة العاقلة ما استطاعت أن تتحمل المعيشة مع زوج ليس عنده قيادة ليس عنده شخصية قوية لا يمنعها من شيء ولا مرة لا يجنبها أشياء وليس معنى هذا أن يبطش الرجال وأن يتحكموا بالآراء وأن يقول لا فتكون لماذا فيقول مزاج كما يفعل بعض الرجال كلا لكننا نريد رجلا عاقلا, ف... رجلا عاقلا حصيفا رجلا قائدا رجلا يحمي المرأة رجل يشعر الزوجة بأنه يقوم عليها قوامون على النساء من الفروق الشرعية أن الله سبحانه وتعالى نتيجة الفروق بين الجنسين جعل النبوة والرسالة في الرجال وليست في النساء، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم، وهذا واضح جدا لأن الرسالة فيها عنا ومواجهة للأعداء، تحمل الأذى والضرب والتشريد والطرد والسجن والتعذيب، المرأة لا تطيق هذا، بل ربما يقتل النبي. لقد قتل أنبياء كثيرون بنو إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير الحق النبوة والرسالة تحتاج إلى قوة حجة وقوة علم وجلد ومجادلة ودفع دفع الشبهات وجهاد النبي يقود الجيوش النبي يجاهد في سبيل الله يضرب ويطعن والمرأة لا تطيق ذلك الرجل النبي قد يختلي برجل آخر ليكلمه في شيء المرأة لا يجوز لها أن تختلي بالرجل الأجنبي وكذلك فإن الشارع جعل القوام الأدبية والتعليمية والتربوية بالنسبة للهيمنة القيام المسؤولية على الرجل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة طبعا المرأة عليها مسؤولية ولا شك في قضية تأديب الأولاد تربية الأولاد لكن الأصل في المسؤولية التأديبية أنها للرجل وأيضا فإن المرأة في الشريع الإسلامية لا تتولى الولايات العامة كالقضاء والخلافة والإمارة والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي بكر قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إن الذين يكلفون النساء بمناصب القيادات العليا القيادات العامة إنما يعذبون النساء والله إنهم لا يرحمون المرأة عندما يختارون لها ذلك ولا يغر أنه قد مضت حالات أحيانا اضطرارا كما فعلت شجرة الدر وأخفت خبر زوجها لكن ليس هذا هو الأصل في الشريعة الإسلامية أن المرأة تكون هي الخليفة أو هي الأميرة وإننا رأينا في بعض الحالات المعاصرة عندما تولت المرأة رئاسة الوزراء في بعض البلدان ثم صار وقت الوضع تخلت عن منصب رئاسة الوزراء أربعين يوماً حتى, تتف... حتى تستطيع أن ترتاح من نفاسها وكذلك فإن بعض النساء ممن تسمى بالمرأة الحديدية لها أعداد من المستشارين والوزراء من الرجال يقدمون لها المشورة ولا يمكن أن تستفرد باتخاذ القرار ولا تحتاج للرجل أبدا فإن هذا غير ممكن بالنسبة لها في الولايات العامة لكن نلاحظ أن الفقهاء قد ذكروا أن المرأة يجوز لها أن تكون وصية على الصغار على أولادها الصغار كما أنها يجوز أن تكون وكيلة لجماعة من الناس في تصريف أموالهم مثلا ولذلك فلا حرج عليها إذا صارت تاجرة إذا صارت تبيع وتشتري في الأموال إذا صارت تنمي أموال أيتامها مثلا لا حرج عليها بالضوابط الشرعية دون أن تكون حاسرة دون أن تكون متبرجة دون خلوة دون اختلاط بالرجال وإن النساء اليوم استطعنا أن يمارسنا عبر شبكة الإنترنت أنواعا من البيع والشراء والتجارة الإلكترونية إذا أحسن استغلال واختنام هذه الوسيلة نلاحظ أيضا في الفروق الشرعية أن الشارع جعل فرضية الجهاد على المرأة كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور ولفظ أحمد عن عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة نظرا لأن عاطفة المرأة قوية ولأنها قد تغلب عقلها في عدد من الأحيان فجعل والمرأة تنسى أكثر من الرجل تغيب عنها المشاهد أكثر من الرجل ضبطها أخف من ضبط الرجل الأشياء فلذلك جعل الشارع شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل يعني شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل في الأمور المالية قال تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لماذا؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا معنى نقص العقل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنة وليس معنى أن المرأة غبية ولا أنها مجنونة كلا بطبيعة الحال وقد يوجد بعض النساء أعقل من بعض الرجال وأقوى شخصية من بعض الرجال لكن الشريعة تبني على ماذا أيها الإخوة والأخوات إنها تبني على الأعم الأغلب أما الشاذ والنادر فلا حكم له وكذلك فإنه تقبل شهادة الرجال في الحدود والنكاح بالذات ولا تقبل شهادة النساء فيها أبدا لقول الزهري رحمه الله مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود يعني إقامة حد القتل أو حد الخمر أو حد القذف أو حد الزنا مثلا ولا في النكاح ولا في الطلاق كذلك فإن ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل في الغالب وهذا واضح لأن الرجل هو الذي ينفق وهو الذي عليه أن يؤدي المهر ويدفع التكاليف وقد قال تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك فإن الزوجة تأخذ الربع مال للزوج إذا مات بدون فرع وارث بدون أبناء ولا بنات مثلا وتأخذ الثمن إذا كان له فرع وارث كبنين وبنات في الوقت الذي نجد فيه أن الرجل الزوج يأخذ ربع تركة زوجته إذا كان لها ولد ويأخذ نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد وليس هذه القضية مضطردة يعني أن الرجل ضعف المرأة في الميراث فإننا نجد مثلا في الإخوة في الإخوة لأم على سبيل المثال أن الأخوة لأم أن الذكور والإناث متساويين في الميراث عندما يكونون إخوة لأم للميت أو الميتة تأخذ المرأة مثل الرجل تأخذ الأنثى مثل الذكر بل إننا نجد أن الأم أحيانا الأنثى أحيانا تأخذ أكثر من الرجل فلو أخذنا على سبيل المثال رجل مات عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب أم وأخت شقيقة وأخ لأب كم تأخذ الأم السدس كم تأخذ الأخت الأخت الشقيقة تأخذ النصف كم يأخ الأخ لأب كم ماذا يأخذ, يأخذ يأخذ الباقي كم الباقي سدس ونصف كم الباقي ثلث إذا الأخ لأب أخذ, أخذ أقل من الأخت الشقيقة والأخت الشقيقة الأنثى أخذت أكثر من الذكر الأخ لأب في هذه الحالة إذن في حالات الأنثى تأخذ مثل الذكر وحالات تأخذ الأنثى أكثر من الذكر وحالات الأنثى تسقط الذكر والذكر لا يأخذ شيئا كما لو ما تميت عن أخت شقيقة وبنت وأخ لأب أخت شقيقة وبنت وأخل أب هذا الميت لما مات عن أخت شقيقة وبنت وأخل أب نعطي البنت كم النصف بنص كتاب الله الباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لأن هي عصبته في هذه الحالة والأخل أب ماذا له لا شيء له يسقط الأخل أب في هذه الحالة إذا نرى هذا التنوع في شريعة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وأول من أحدث ضلالة التسوي بين الذكور والإناث في الميراث في الزمن المتأخر هذا مصطفى كمال أتان الترك الذي بدل أحكام الشريعة وجعل بدلا منها القانون السويسري وانتقل بعد هذه الضلالة بعد ذلك إلى بعض بلدان شمال أفريقيا والساحل الأفريقي عندما قام أحد الهالكين من زعماء تلك البلدان فقال بعدما اعتنق مذهب ماركس ولينين قال كنا نسمع عن أقوال تقول الربع والثلث والخمس والسدس فإن نقول إن ذلك لا وجود له بعد اليوم وإن الولد والبنت متساويان في الميراث وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وأهلكه ومن جهله وغبائه أنه قال ربع ثلث خمس سدس مع أنه في أنصبة المواريث لا يوجد خمس على الإطلاق لأن الأنصب المستعملة في المواريث ستة لا يوجد غيرها النصف ونصفه ونصفه يعني نصف وربع وثمن. النصف له أصحاب والربع له أصحاب والثمن له أصحاب وكذلك الثلثان ونصفها ونصفها إذا يوجد في أنصبة المواريث ثلثان وثلث وسدس لكن لا يوجد خمس ولا سبع وهذا من جهل يكون ناس مع أقوالا ربع ثلث خمس سدس، ولا ولا شيء من ذلك أبدا وهم سواء فخالف الشريعة والذي يحكم بخلاف الشريعة ويلزم به الناس يجعله قانونا يختاره على الإسلام ويجعل قانون الغربي أو الشرقي فوق قانون الإسلام فهو كافر بالله العظيم فمن استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث في كل الحالات فإنه كافر بالله العظيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما من الفروق أن الشريعة جعلت الطلاق بيد الرجل وعلى هذا أجمع العلماء قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لماذا؟ الطلاق للرجل أكثر قدرة على التحكم في الموقف وأكثر قدرة على التحكم بنفسه وبزوجته في أكثر الحالات المرأة عاطفية المرأة تغضب بسرعة المرأة قد لا تستطيع أن تتملك نفسها كثيرا ما تبكي المرأة أحيانا يشن هجوم على مرأة في اجتماع ويحدث هذا كثيرا في بلاد الغرب ما تجد حلا إلا البكاء المرأة فجأة تبكي تجد حاجة ملحة إلى البكاء عندها رقة في نفسها ليست مثل الرجل ولذلك الله لم يكلفها بما كلف به الرجل إذا اتخاذ قرار الطلاق قرار قرار مصيري قرار خطير قرار كبير فجعل بيد الأكثر قدرة على اتخاذه وهو الرجل قال لزوجتي مرة أحد الرجال إن لبست هذا الفستان فأنت طارق. لبسته بسرعة إن خرجت من الباب فأنت طالق خرجت إن بعض الرجال عندهم سوء في إدارة البيت والحوار مع الزوجة ولكن في المقابل نجد أيضا بعض النساء عندهن مسارعة إلى معصية الزوج وربما قالت له طلقني طلقني طلقني قال أنت طالق طالق طالق فبكت بكت قالت رجعني رجعني رجعني إذا القدرة على اتخاذ قرار الطلاق عند الرجل أكبر ولذلك جعل الحق عنده والمرأة إذا لم تتحمل تطلب الخلع من القاضي ولا تطلق نفسها لا يمكن المرأة أن تطلق نفسها بنفسها ولما جعل الشارع لرجل حق التأديب على الزوجة ذكره الله بأنه أعلى وأكبر منه قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان علي كبيرة. وليس جعل الطلاق بيد الرجل يعني أنه يتلاعب به وأنه يسيء استعمال هذا الحق أبدا وكذلك فإننا نرى مثلا أن الشارع قد أباح للرجل أن يتزوج أربع من النساء يجمعون في عصمته في وقت واحد مع العدل بينهن في الحقوق بينما المرأة لا تستطيع أن تعطي أكثر من رجل حقه في في زواج واحد أبدا وهذا الولد لمن واشتراك اختلاط الماء في رحم الأنثى من أسباب سرطان الرحم كما بينا الطب الحديث كذلك نجد أن دية الرجل على النصف من على ضعف دية المرأة دية المرأة على النصف من دية الرجل لماذا لأن فقد الرجل وهو العائل الذي ينفق والذي يصرف على البيت من جهة المصيبة الخسارة أفدح لأنه هو الذي ينفق ولذلك جعلت ديته أكبر من دية المرأة من الفروق أيضا مثلا أن الشارع جعل الختان واجب على الرجال ومكرمه في حق النساء وليس بواجب عليهن مستحب وليس بواجب مثلا التزين بالخضاب بالحناء أو بغيرها هذا للنساء خاصة الرجل لا يجوز له أن يتزين بالخضاب والأصباغ وقال النووي رحمه الله أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي مثلا يصاب الرجل بآلام في أسفل الرجل قد لا يجد طبا لها إلا الحناء صار للتداوي في هذه الحالة وكذلك فإن من فروق في مسألة الطيب بين الرجل والمرأة ما قاله عليه الصلاة والسلام طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ما معنى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي محمول على ما إذا أرادت أن تخرج من البيت قال البغوي رحمه الله في شرح السنة فأما إذا كانت عند زوجها فالتتطيب بما شاءت يعني من العطورات الفواحة لبس الحرير والذهب مثلا جائز للنساء حرام على الرجال قال عليه والسلام الحرير والذهب حرام على ذكور أمة حل لإناثهم هذا يناسب طبيعة المرأة يناسب رقة المرأة فهي تتمم حسنها بهذا الذهب وهذا الحلي وهذا الحرير عورة الرجل بين السرة والركبة المرأة كلها عورة إذا خرجت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الأذان واجب على الرجال دون النساء صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء صلاة الجمعة واجبة على الرجال دون النساء يأم يا الرجل المرأة في الصلاة لكن المرأة لا تأم الرجل في الصلاة يجب على الرجل أن يصلي الجماعة في المسجد وصلاة المرأة في المسجد جائزة لكن في بيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث شيء في الصلاة الرجال ينبهون الإيمان بالتسبيح النساء ينبهن بالتصفيح أن تضرب كفها بالكف الأخرى على ظهر الكف الأخرى التسبيح للرجال والتصفيق للنساء صفوف الرجال في المسجد الصف الأول أفضل والصف الأخير هو أقلها خيرا صفوف النساء الصف الأول أقلها, أقلها خيرا والصف الأخير الأبعد عن الرجال أفضلها في الجنائز المرأة تكفن بخمسة ثياب أستر الرجل في ثلاثة أثواب هذه السنة إذا اجتمع أكثر من جنازة جنازة الرجل تكون أقرب إلى الإمام من المرأة في صلاة الجنازة يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة اتباع الجنائز هو خاص مشروع للرجال المرأة نهيت عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز زيارة القبور خاصة للرجال مستحبة تذكرهم الآخرة النساء لوجود علة في رقتهن وضعف نفوسهن ولعلها لا تصبر أو تجزع أو تنوح أو تنهار ولذلك قال في الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زو زوارات القبور وقال السندي زوارات قال السيوطي بضم الزاي جمع زوار بمعنى زائرة وكذلك نجد مثلا في الزكاة أن الزوج لا يدفع زكاةه إلى زوجته لأنه مجبر على النفق عليها يجب ولا يمكن أن يفتدي النفق بالزكاة أما المرأة ممكن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير كما دلت على ذلك السنة المرأة مثلا لا تصوم النفل وزوجها حاضر إلا إذا أذن لكن إذا سافر الزوج تصوم نافلة كما تشاء هذه أي الأخوة والأخوات بعض الفروق الشرعية بين النساء والرجال والذكور والإناث في الشريعة الإسلامية تبين أنه لا مجال للمساواة من جميع الوجوه أبدا وأن نظرية المساواة من جميع الجهات نظرية فاشلة وسنتم الكلام عن هذا الموضوع في حلقة قادمة نظرا لشيوع قضية المساواة في هذا الزمان والمطالبين بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا, أن يعصمنا من الخلل ومن الزلل ومن الشك والشق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق أيها المشاهدون والمشاهدات إلى حلقة أخرى بمشيئة الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته